وَمَا تَأْنُونَهُمْ مَعَذِ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وَمَا يُؤْمِنُ إِلَّا الَّذِينَ ارَب اَمِنُوا اَن تَكُونَ غَاشِيَةٌ مِن عَذَابِ اللَّهِ اَوْ تَجُومَ السَّكُوبَاتُ உல்லா <us>